أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأمين qulin 45 əslində is Even... الذين يقيمون İndi What is it? الذين يقيمون الصلاة جاءَ رَضُّكَ مِن بِنْتِكَ كم في الحمد كيف بعدما استويت Azərbaycan! Thank <laughs> you. və məni və One of you. One else.